انتهينا من بحث الأوامر وانتهينا أيضا من بحث النواهي جاء دور بحث المفاهيم المفاهيم جمع المفهوم أين الكثوم هنا في مقابل المنطوق المفهوم هنا في مقابل المنطوق شنو المفهوم شنو المنطوق لا أخبروا قرأتم في المنطق بأن الدلالة اللفظيه قد تكون دلالة مقابقية وقد تكون دلالة شنو؟ وقد تكون دلالة التجامية مثلا دلالة زيت على كل وجوده دلاله الزيد على كل وجوده دلاله مطابقه يعني الزيد من راسه الى قدمه شنو هذه الدلاله دلاله مطابقه يعني المعنى واللا يتطابقان هذه دلاله مطابقه دلاله الزيد على جزء من وجوده على راسه مثلا هذه دلاله شنو تضمنيه جلالة زايد على كرمه وجوده عندما نقول خاتم الطائي يتبادر الى الذهن شنو الجود والكرم جلاله لفظ حاتم على الجود والكرم دلاله ارثقاميه ترى معنى دلاله شنو يعني اللفظه يدل على معنى هذا المعنى خارج عن حقيقه الله خارج عن حقيقة الله لأن حقيقة معنى مثلا خاتم شنو من رأتي الى قدمي الجود مو جزء من خاتم وإنما طفل فارج عن وجود خاتم لكن لغة خاتم يدل عليه هذه تسمى بالدلالة الالتجامية مثلا دلالة الشم على نورها على ضوئها هذه دلالة شنو الالتجامية إذن هناك جلال مطابقية وتضمنية وإلتزامية. بالنسبة إلى الروايات الشريفة والآيات الكريمة، ايضا عندنا دلاله مطابقية وجلالة وإلتزامية. مثلا في الآية الكريمة: ولا تقل لهما أُف ولا تقل لهما للأبوين أُف لا تقل لهما أُف. يعني من بالنسبة للوالدين هذا يعتبر من ال محرمات إذا كان سببا لإيزام ولا تقل لهما أف هل يجوز واحد يضرب والدي نعوذ بالله أو يسبهما ويشتمهما يجوز لا من وين نفتهم ما يجوز من نفس الآية شنون نفتهم من نفس نفت الآية بالجلالة الانتزامية يعني إذا قول أف لا يجوز فالضرب طريقة أولا ولا تقل لهما أصح إذا ورد النهي عن قول أصح فكيف الظر والإيقاع الأشد والإيلام عطشنا إذا هذه الآية يمكن للفقهاء السلام عليكم ورحمة الله يمكن للفقهاء عندما يريد أن يفتي بحرمة غرض الوالدين يفقي بطرمة ضرق الوالد ان يستند الى هذه الاية ولا تقل لهما اخر مع ان هذه الاية بمنطوقها وبدلالتها المطابقية والتضمنية لا تدل على قرمة الضرق وانما تدل على قرمة الضرق بدلالة شنو الفجامية وانما تدل على قرمة الضرق بدلالة الفجامية الدلالة الالتزامية سلام عليكم ما يعبر عنها بالمفهوم الدلالة الالتزامية ما يعبر عنها شنو بالمفهوم مثلا الآخر إذا نمتى فقد انتقض غرؤوف إذا نمتى فقد انتقض شنو غرؤوف يعني إذا لم تنم غرؤوف باقي ما بيشتر صحيح يعني واحد يجي يقول لم يأف... لم تاخذني النوم وضوء لا باطل شنو الفقيه يقول هو الصحيح يستند الى هذه الروايه مثلا اذا نسي فقد انتقض وضوء هنا لم الانسان انفاس وضوؤه غير انتقض يعني باقي على هذا صحيح هنا استدل الفقيه بمنطوق الروايه او بمفهومها بمفهومها بمفلوم. منطوق الرواية إذا نمت فقد انتقم الوضوء منطوق الرواية يعني ما يدل عليه الحديث بالدلالة المطابقية هو نقض الوضوء بالنوم نقض الوضوء بالنوم أما عدم نقض الوضوء بعدم النوم هل نقض به اللفظ؟ لا وإنما أستغيل من اللفظ الإمام عليه السلام يقول إذا نمت فقد انتقض وضوء ماذا نطق به نقض الوضوء بسنوب النوع هذا هو الذي نطق به الإمام لذلك يسمى بالمنطوق يعني ما تلفر به ما نطق به أما ما لم ينطق به وهو عدم نقض الوضوء بعدم النوم هذا فهم من لفظ الإمام مو الامام نفقه به ولذلك سما بشنو بالمفهوم مثلا بالنسبه للايه الكريمه شنو المفهوم شنو المنطوق لا تقل لهما اخ فرمه الاخ هو المنطوق او المفهوم المنطوق لان الايه نفقه به الايه شنو نفقه به لكن فرمه الغرب المفهوم للمنطوق المفهوم يعني سهل للمنطوق وهما مما ورد في نطق الآية وفي لفظ الآية رب تشلوت؟ إذن عندنا نقوم في بعض الروايات والآيات الكريمة وعندنا منطوق المنطوق يعني الدلالة المطابقية والسبمونية ما نطقت به الآية من حكم ما نطقت به الرواية من حكم هذا يسمى بالمنطوق المفهوم شنو الدلاله دلاله يعني ما يفهم لكن مو منطوق الايه لم تنطق بذلك الروايه لم تنطق بذلك ولكن يفهم هذه يفهم هذه المساله وهذا الحكم من الروايه مثل حرمه ضرب الوالدين يفهم ذلك من آية ولا تقل لهما يفهم بالمفهوم وإيه اللي بسهما شو؟, شو إذن تعريف المفهوم المفهومه شنو هو المفهوم؟ هو المدلول الالتزامي للجملة المدلول يعني المعنى الالتزامي المعنى الالتزامي في مقابل المطابق والتموني. ليش يقول الالتزامي؟ لأن إذا كان مدلولا بالبال الجلال المطابقية والتم تموني. في في الموضوع. لا يصير ما في. للجملة للجملة. ليش إنه؟ للكلام مو للكلام. تفو؟ عندما نقول حاتم الصائل ليس يتبادر إلى ذهن الإنسان الكرم هذا ما يسمونه مظهوم ليس مفهوم يسمونه مظهوم لأن معنى التزامي للمفرد للسلمة احنا نريد المعنى الالتزامي لشنو؟ للجملة الجملة ولا تقل لهما أبط هذا هي جملة يعني كلام متكامل لهذا الكلام مفهوم التزامي وهو حرمة الضرق إذن المدلول يعني المعنى الالتزام في مقابل المطابق والتضمن من الجمله ليش قال في مقابل المفرد باعتبار ان المدلول الالتزامي لا يسمى بالمفهوم المدلول الالتزامي شنو لا يسمى بالمفهوم مثل اللي هو مدلول هاتم الطائب هذا لا يسمى بالنسبة كيف هو؟ لا الجملة عن كلامة لا تقل لهما أخر لا تقل لهما أخر الجملة يعني ما يقف السكتر عليها شرح التعريف هذا هو التعريف وضحوا لنا التعريف حتى يتبين الموضوع يراد من المدلول الالتزامي اللي ذكرناه بالتعريف هنا, هنا يعني في باب المفاهيم. في باب المفاهيم المعنى الذي يدل عليه المعنى الذي يدل عليه بشنو بالدلالة الالتزامية، مو بالدلالة المترابطية، ولا بالدلالة الترممية. أتصور واضح؟ التي هي هي يعني الدلالة الالتزامية، الدلالة الالتزامية للمعنى يعني. نوع من انواع الدلاله الوضعيه أقصى من الدلالات المذكوره في المنطق عندنا دلالات وضعيه عندنا دلالات عقليه دلاله وضعيه يعني شخص وضع شيئا ليدل على شيء يعني وضعوا لفظ الاسد حتى يدل على الحيوان المفترس هذه دلاله ورائية عقلية ورائية ولذلك تشوف العقلاء اللي ما يعرفون اللغة العربية عندما يسمعون بلغة الأسد لا يفهمون الحيوان المبترس. اللي ما يعرف اللغة العربية إذا كانت دلالة دلالة عقلية كل واحد عنده عقل هذا مسماره والدلالة ورائية مو عقلية عقلية دلالة ورائية مو عقلية الدلالة العقلية مثل شنو مثل أفردوا واحد قاعد بره يسمع الصوت يعرف ان هناك شنو شخص متكلم سواء هذا كان يعرف اللغه العربيه وما يعرف اللغه العربيه الصوت يدل على وجود شنو متكلم هذا دلاله الصوت يعني على وجود متكلم دلاله وضعيه لا عقليه دلاله عقلية. عندما نرى الدخان نعرف بان هناك شنو نار هذه دلالة العقلي العقلية العقلية فقط لكن الدلالات على قسمين <تصفيق> هل وضع على شنو تدل على شنو لا يعني احنا نريد نشوف الدلالة المروحة تدل على وجود الان تغربها هذه دلالة عقلية أي شخص وضع عريضة لا عقله يعني أي إنسان سواء يعرف اللغة ما يعرف اللغة يعلم بأن المروح مو من نفس الصغار وإنما شخص استرعها ورتبها ورتبها وصنعها. إذن الدلالة على فصل إذا جلاله بوضعها يصير دلالة ورعة. إذا الجلالة العقلية مضالية في دلالة شنو عقلية فإذن هنا دلالة المفاهيم من أنواع الجلالات الوضعية مو من أنواع الجلالات العقلية اللفظيه يعني شنو الدلالات في علم المنطق أيضا على قسمين دلالات لفظية ودلالات غير لفظية يعني شنو يعني مثلا نفرضه على المرور اشارات المرور يعني في الطريق مثلا اكو سهم على هالجانب يعني شنو يعني الطريق وينحرف الى مثلا اليسار او اليمين هذه دلاله وهي وضعيه وضعيه يعني شنو وراءها مثلا توقف المرور مثلا لكن وضعيه غير لفظيه واللفظ يعني, يعني هل سمعتم بلا لا وانما شاهدنا اللوحه شاهدنا شنو اللوحه فهذه دلاله لفضية أفول وضعية أما غير لفضية إحنا اللي عدنا شغل به الان ما يرتبط بالآيات الكريمة والروايات الشريفة <تصفح> <تصفح> الآيات الكريمة والروايات الشريفة مو هي الفق لا. هي الفق فإذن دلالة وضعية كنو؟ لفضية. دلالة وضعية لفضية لاحظوا المعنى الذي يدل عليه الدلاله بالدلاله الاستجابيه هي نوع من انواع الدلاله الوضعيه السر اللغويه هي دلاله وضعيه في مقابل الدلاله العقليه الدلاله الوضعية في مقابل الدلاله العقلية واللفظيه في مقابل الدلاله غير لفظيه مثل على امور المرور والاشارات والقطع وما اشبه تقولنا اذا نمت فقد انتقضى وجوءك هذه جملة شرطية لها منطوقا ولها مفهوم المنطوق شنو نقضى الوضوء بالنوم هذا هو المنطوق المفهوم شنو المفهوم دلالة التجامية عدم نقض الوضوء بعدم النوم إذا نمت فقد انتقض وضوءك يعني شنو يعني إذا لم تنم وضوءك شنو صحيح باقم لقولنا إذا نمت فقد انتقض وضوءك فإن المذلول الالتزامي لهذه الجملة هو إذا لم تنم لا ينتقض وضوءك هذه تسمى بالمفهوم هذا يسمى بالمفهوم ويقابل المفهوم هنا هنا يعني في بعض المفاهيم مقابل المفهوم شنو المنطوق يعني المفهوم في مقابله يكون المنطوق المنطوق شنو المدلول المطابقي للجمله والمنطوق هو المدلول المطابق للجملة المنطوق المدلول المطابق في مقابل المدلول الالتزامي يعني ما ورد اللفظ به ما ورد اللفظ به يعني شنو يعني إذا نم اذا نم ساعه قد انتقض وضوؤه المدلول المطابق شنو يعني ما يدل عليه اللفظ يعني الوضوءا ينتقض بالنوم هذا مدلول مطابق يدل علينا باللا هذا ليس ما بالمنطوق المدلول الالتزامي يعني ما يفهم منه. مو من هو من صريح هذه الانفاس يفهم منه. اذا لم تمام صوره غير ملتقط هذا مدلول التزامي تمام شنو بالمفهوم إذن يقابل المفهوم هنا المنطوق والمنطوق شنو هو المدلول المطابق للجمله المدلول المطابق للجمله شنو يتفهم الوضوء ينتقض بالنوم هذا هو المدلول المطابق له الوضوء ينتقض شنو بالنوم المدلول المطابق احسنته والمدلول المطابق شنو هو المعنى المعنى هذا اللي ذكرناه الوضوء انتقض بالنوم المعنى ايضا خلوا اشاره على نفس اللي في هو المعنى يعني ال وضوءه ينتقضه شنو؟ بالنوت هو المعنى الذي يدل عليه بالدلاله المطابقية الجلالة المطابقية كسبوه سلامنا عليكم تطابق اللفظ والمعنى تطابق اللفظ والمعنى هذا يسمى بالجلالة المطابقية كان يشوفوه إذا هذا هو اللعنى. المعنى شو؟ <تصفيق> الورع ينتقل بالنوم هذا تطابق للنوم ما هو تطابق هذا يسمى بالمنطق يدل عليه الذلال المطابقية يعني تطابق اللفظ والمعنى التي هي من الذلالات المطابقية نوع من أنواع الذلال الورعية النظرية أيضا. الدلاله المطابقية ايضا تكون من انواع الدلاله الوضعيه اللفظيه كما ان الدلاله الالتزاميه هنا ايضا كانت بالدلاله الوضعيه اللفظيه الوضعيه يعني شنو يعني مطابقه عقليه الدلاله في مقابل الدلاله العقلية دلاله الدخان على النار هذه دلاله عقلية مو وضعيه اما دلاله اللفظ على المعنى دلاله وضعيه اللصوية في مقابل الجلالا غير اللفظيه مثل دلاله علائم المرور على المراد منها هذه دلاله وضعيه يعني وضعوها لكن شنو غير لصوية مول ابو انما طبعه مثلا سهم مثلا إشارة خاصه زيها بالنسبة إلى الجملة المتقدمة ما هي المدقول المطابق ما هو المدقول المطابق السلام والمدلول المطابق للجمله المتقدمه الجمله المتقدمه شنو اذا انشاء فقد انشئ و هذه هي الجمله المتقدمه هو هو يعني ارجع للمدلول المطابق هو راجع للمدلول المطابق المدلول المطابق هو هذا اللي احنا ذكرناه الوجود او ينكتب شنو بناء إنه يعني إن الشأن إذا تحقق منك النوم يبقل وضوء هذا اللي احنا بكرنا الشيء الوضوء ينتقل بالنوم هذا يسمى بالمجلول المطابقي يسمى أيضا بالمنطوق بالمنطوق ليه لأن نفقنا به نفقنا به الحديث أو الكلام نفق به كذلك يسمى بالمنطوق والخلاصات ان لهذه الجملة مدلولين مدلولين يعني معنايين مدلولين يعني شنو؟ معنايين مدلول المطابقي اللي يسمى بالمنطوب المدلول المطابقي شنو شان اذا نمسى فقد انتقضوا وضوغك المدلول المطابقي اكده الوضوغ ينتقضوا بالنور وما التزامي الالتزام ما عدم نقض الوضوء بعدم النوم عدم نقض الوضوء اذا لم ينم عدم نقض الوضوء إذا لم ينم عدم نقض الوضوء لم ينم هذا هو المنقوض المنقض ليش يسموه المنقضين لأن فهمناه من الكلام الكلام شلو شارك إذا نمت فقد انتقض الوضوء نقض الوضوء والنوم وعدم نقض الوضوء وعدم النوم احسنت الدلالة الالتزامية هذا مبنون الالتزامي اللي يسمى بالمفتاح إذن الروايات الشريفة والآيات الكريمة لها الدلالة المطابقية اللي تسمى بالمنطوق المنطق يعني ما ورد النطق به هذا تسمى بالمنطق أحيانا الآية الكريمة والرواية الشريفة وما كان إلى المنطق لها أيضا شنو مفهوم مفهوم يعني شنو يعني جلالة التجامية خارج من الجلالة المطابقية ان جاءك زيدون فيجد اكرامه يعني شنو يعني إذا ما يجع سلام عليكم عندما اجى كلام الى هذا ثم بشنو بالمفهوم مو بالمنطوق لان لفظ لم يعني لم يكتمل عليه لم ينطق الكلام المتكلم به ولكنه فهمناه فدال هناك ومنطوق ومفهوم كما ان التقي عليه ان يدقق في المنطوق في مرحلة استنباط عليه, عليه ان يلاحظ المفهوم ايضا عليه ان يلاحظ المفهوم ايضا يعني مثلا ادبر بندا واحد يجي من السقيف يقول قل في ثوب النجد السقيف او الامام المعصوم عليه السلام يقول اذا كنت عالما فاعط صلاتك يعني يعني اذا كنت جاهلا فلا اشكا إذا كنت جاهلاً فلا يسأل الإمام ثلاث صبعي هذا؟ لا وإنما هذا مفهوم كلام الإمام أيضاً حجة رأس بيش له كثيراً ما يعتمد الفقيح على المصاهير في استنباط المتائل الشرعية لكن بالشعب بالشعب لازم يكون هذا المفهوم ظاهر هذا المفهوم لازم يكون ظاهر يعني شنو؟ يعني العر عندما تعطي الكلام يفهم هذا المفهوم اذا كان المفهوم ظاهرا فيكون حجيت من بر حجيت الظهور لان الامر ظاهر في الوجوب فهو حجه هنا ايضا لازم يكون عندنا مفهوم ظاهر حتى يكون حجيت اذا والخلاصه ان لهذه الجمله التي ذكرناها اذا انت فقد انتقضوا بوك مدلولين يعني معنى مدلول مطابقي ومدلول التزامي مدلول مطابقي شنو هو المدلول المطابقي؟ المنفق المدلول الالتزامي شنو؟ هو المفهوم تقسيم المفهوم من خلال الامثله اللي احنا ذكرناه إذا كنتم جفتقين حصل لنا أن المفهوم على قسمين عندنا مفهوم موافقا عندنا مفهوم شنو مخالف شنو مفهوم الموافقة شنو مفهوم المخالفة اذا كان الحكم في المفهوم والمنفوق حكما واحدا يعني من جنس واحد حربة حربة وجوب وجوب صحه صحه بطلان بطلان هكذا فهذه تسمى بمفهوم الموافقه إذا كان الحكمين واحداً، يعني شوفوا لا تقل لهما أحق، حرمة الأحق، شنو هذا مانتقل ما فهمت؟ مانتقل، حرمة الأحق مانتقل، لا تقتل أي كلمة، حرمة الضرب شنو مفهوم، مفهوم، مفهوم, مفهوم موافقاً أو مخالف، موافقاً ليش أن الحكم في شل الموردين الحرمة، والحكم في شل الموردين الحرمة. لكن تمس النساء الى مثال نقض الوضوء اذا نمت فقد انتقب الوضوء نقض الوضوء بالنوم المفهوم شنو عدم نقض الوضوء بعدم النوم نقض الوضوء شنو هو في المنطوق عدم نقض الوضوء في المفهوم هذه من المفهوم المخالفه بحيث ان الحكم يختلف الصحه والبطلان البطلان نقض عدم النوم مو مثل الايه الكريمه القرنه والفر حرمه الاث وحرمه البر ففي كل كان الحكم واحدا في المنطوق والمفهوم يسمى بمفهوم مفهوم الموافقه واذا كان الحكم متغايرا الحكم المتغير يعني الحكم في المفهوم غير الحكم في المنطوق هذا يسمى شنو المفهومين فقط تقسيم المفهوم المفهوم اللي هو في مقابل المنطوق يعني ما يفهم من المنطوق ينقسم الى قسمين هو مفهوم الموافق ومفهوم شنو المخالف مفهوم الموافق شنو وهو ما كان الحكم فيه وهو اذا بنرجع لمفهوم الموافق ما كان الحكم فيه, فيه يرجع ما موافقا للحكم في, في المنطوق يعني اذا كان الحكم في المنطوق هو الحرمان فالحكم في المفهوم ايضا هو الحرمان هذا يسمى المفهوم الموافق شرح ذلك يعني بهذا التعريف يعني المقصود بهذا التعريف يعني, يعني نفسه يعني يقصد بهذا التعريف انا يعني ققد المعنى يعني المقصود يعني, يعني يقصد هذا التعريف أنه إذا كان الحكم في المنطوق هو التحرير مثلا يكون الحكم في المفهوم ايضا شنو هو التحرير وإذا كان الحكم في المنطوق هو الوجوب يكون الحكم في المفهوم شنو الوجود الوجوب وهكذا مثاله المثال الأول ولا تقل لهما أخر هذه آية كريمة المثال الثاني تكون رواية كريمة فإن المنطوق بهذه الآية الكريمة المنطوق يعني الدلالة المطابقية يعني ما نفقت لهي الآية شنو؟ هو النهي عن قول أخر للأبوين وحكمه هو الحرمة لأن النهي يدل على شنو؟ الحرمة صحيح يا لا فرمة قول الأخر هذا منطوق مفهوم. منطق يعني النطق في هذه الآية دلالة مصادقية والمفهوم فيها المفهوم فيها يعني الدلالة الإلتزامية هو النهي عما يكون اشد اهانه وإيلاما للأبوين من قول اخر من ظهر من شاهد من بالله هو النهي عما يكون أشد عما يكون اشد اهانه إهانة يعني اكثر اهانه اكثر ايلاما ايلاما الاذى من قول اثم للابوين ضرب مثلا والشتم وحكمه يعني حكمه هذا الاشد حكم الضرب حكم الشات هو القرنا ايضا يعني الايه تدل على حرمه ضرب الابوين هي ألا تدل بمفهومها لا بمنطوقها بمفهومها مو بمنطوقها الايه ما انا فقط عن الضرب لم تتكلم عمل مثلا افرض الشيء وانما بمفهومها يعني فهمها من الايه ذلك جان هذه من بعض المفاهيم ومفهوم موافقه ومفهوم مخالف المفهوم الموافق يعني المفهومون يوافق المنطوق في الحكم مثال من الروايات الشركيه لا تشرب من ألبان الإبن الجلاله الإبن أشلون الجلاله الجلاله هي التي تأكل عذرة الإنسان أتلاقي نباهه هي التي تأكل عذرة الإنسان أما لو أتلت النجاسات الأخرى لا تصبح جلاله على ولا غير ممكن مرة واحدة أيضا لا تشرب من ألبان الإبن الجلاله الابن الجلالة لحمها لا يجوز اكلها والنبن ايضا لا يجوز الاكل من لحم الابل الجلالة ولا ان يشرب الانسان من البانها اردتو شون وان اصابك شيء من عرقها يعني من عرق الابل الجلالة فانسله من النجاسات عرق الحيوان الجلال نجس أردت طبعاً في سمن العلماء يقول مو نجس وإنما لا يجوز الصلاه أكفت من النجاتة وعدم جواز الصلاه وإن أصابت شيء من عرقها فالسمن من طوف هذه الروايه شنو لو أصاب الإنسان عرق الإبن الجلالة يجب عليه غسل توبه للخلص هذا هو المنطوب المفهوم شنوه إذا أصاب الإنسان من قبل الإبن الجلالة أو من بول الإبن الجلالة هذا بطريقة او لدينا سيطيابه ليه؟ لأن النجاة في الدم ونجاة في البول يكون أقوى من نجاة العرق هربي شون؟ فهذه المفهوم شنوه موافق وجوب الغسل المفهوم ووجوب الغسل في المنطوق المنطوق العرق وجوب الغسل البول والدم وجوب الغسل فيما هو اشد من العرق هذا مفهوم والحكم في المفهوم وفي المنطوق واحد وهو وجوب الغسل هذا يسمى بمفهوم الموافقه لاحظوا فإن الممتوح في هذه الرواية الشريفة المروية في كتاب الوسائل هو الأمر بغسل ما يصيبه عرق الإبن الجلالة ما يعني الثوب الذي مثلا بغسل ما يعني الثوب الذي يصيبه عرق الإبن الجلالة التي تأكل عذرة الإنسان حطرا وحكمه الوزور حكمه يعني حكم هذه وحكمه الحكم المنطوق هو الوجوب يعني وجود الغسل إنسان يريد غسله واجد صحر صيابة وبدل هو وجوب الغسل هذا هو المنطق أما المفهوم والمفهوم فيها يعني في هذه الرواية الشريفة فيها يعني في هذه الروايات الشريفة هو الأم بغسل ما يصيبه ما يعني الثوب الذي يصيبهم وما تساوه حتى البدن احنا يعني ما يصيبهم ذريبا يجلالها مما هو أولى بالنجاسة الأولى بالنجاسة مثل البول والدم مثلا مثل والدم بناء على أن البول أولى بالنجاسة من العرق كيف أولى من العرق تجرونه هو الضول الذي طامن لأنه ما يؤكل لحمه أبوال ما ما يؤكل لحمه صار بول الإبل الشاف ما عشبه صار لكن الإبل الجلالة اللي عرفه صار نديم فبوله بطريقة أولى يصير نديم وحكمه يعني حكم المفهوم حكمه يعني حكم المفهوم هل وجوبه أيضا الوجوبه أيضا يعني شو يعني وجوبه الغاسي ايضا يعني كما كان في المنطوق هذا مفهوم الموافق ان المفهوم الذي يوافق المنطوق ثانيا مفهوم المخالف يعني شنو مفهوم المخالف يعني الحكم يخالف حكم المنطوق وهو ما كان الحكم فيه وهو يرجع لمفهوم المخالف ما كان الحكم فيه في الزعل ما مخالفا للحكم في المنطوق شرحه شرح هذا التعريف يعنى او يعني بهذا التعريف هنا تصحيح يعنى يقفز يعني المقصود بهذا التعريف انه اذا كان الحكم في المنطوق هو الحرمه يكون الحكم في المفهوم مخالفاً له <تصفيق> من المنطوق. يعني يترى الحلية مثلاً شو؟ وهو الحلية تقولنا إذا لم تذكى الشاة، يعني تكتير فرعية فلا تأكل لحمها إذا هي مثلاً ماتت من نفسها يجوز أكل لحمها؟ لا إذا لم تذكى الشاة فلا تأكل لحمها شنو المنطوق؟ ارنثو الذبيحه غير المدقق وانت فرمه غير المدقق هذا هو المنطوق المفهوم شنو يعني اذا جبت بيات شات على علامه اللي الشات هذا هو هذا هو المنطوق شوفوا المفهوم الحليه المنطوق ايش جان الفرمله هذا يسمى بمفهوم المخالف أحتمال. مفهوم حلية الشاة المدسار والمفهوم حلية الشاة المدسار تقولنا اذا لم تذكى الشاة يعني لم تكن مدقاة بالطريقه الشرعيه يعني فلا تاكل لحمه يعني لا يجيك اكله لحمها صحيح فإن حكم المنطوخ هنا المنطوخ يعني ما نطقت به الرواية هو حرمة أكل لحم الشهات إذا لم تبكر صحيح على وحكم المفهوم كنو؟ عقد ذلك هو حلية أكل لحم الشهات إذا بكيت الشهات المبكات حلال لحمها هذا هو المحبول جيد هل للمفهوم أقسام؟ نعم المفهوم على عدة أقسام بعضها حجة بعضها مفجة أقسام مفهوم المقالب ذكروا من ذكر؟ علماء الأصول ذكر علماء الأصول لمفهوم المقالب عدة أقسام ما هي هذه الأقسام؟ هي اولا مفهوم الشر مفهوم الشاة مثل على المثال إذا لم تذك الشاة فلا تأكل لحمها دون شرطية لها مفهوم يعني, يعني اذا ركضية الشاة إذا ركضية الشاة إذا كانت الشاة مذكاة فكل من لحمه صحيح مفهوم الشاة مفهوم الواد مفهوم الواد مثل أعتق رقبة مؤمنة يعني ما؟ إن غير مؤمنين هذا يسمى بمفهوم الوقت اكرم العالم العادل يعني أكرم العالم العادل يعني لا تكرم العالم غير العادل هذا يسمى بمفهوم الوقت هنا بنذكر نفكر مفهوم الغاية أسمه قيامه إلى الليل يعني ما بعد الليل بعد وطي حسن المصيام الليل غاية حلو الليل يعني ما بعد ما بعد الليل ما في السلام مفهوم الحفر مفهوم الحفر يعني شنو؟ يعني مثلا الحفر بإلاه او دي المثال إياك, إياك نعبد يعني شنو؟ يعني لا نعبد الحفر هذا مفهوم الحفر مليك؟ يعني هذا أيضا خاطئ يعني لا يجوز يعني أسرع العلماء العدول فقط أسرع العلماء إلا الفصاق يعني أسرع العلماء العدول فقط هذا مفهوم الآخر مفهوم الآخر ماذا شنو مثل إياه كنا عبده إياه يعني لا نعبد غيرك هذا مثال لمفهوم الآخر هذا نذكر الآن هذا تردون كذولة بعدين المصنف ما يتطرق إلى خص من هذه المضاعيف. لم يبحثها وانما يبحث الثلاثه الأولى فقط مفهوم العدد مفهوم العدد يعني شنو يعني في 40 شاة زكاة يعني إذا أقل من أربعين يعني مفجز أربعة وستون في عدد في الأقل من 40. هذا مفهوم مفهوم العدد في المثال مفهوم اللقب مفهوم اللقب يعني شنو نقول مثلا الامام هو علي ابن أبي طالب سروات الله علي يعني شنو يعني غيره ليس بإمام هذا مفهوم اللقب الامام او أمير المؤمنين هو علي او الصديق هو علي الفاروق هو علي الصديق الأكبر والفاروق الأعبر خصائص القابل امام امير المؤمنين الثديق هو عليهم يعني غيره ليس بخلوه بل <تصفيق> فقط كلمة حق احنا نريد اللقب فقط اللقب يقول امير المؤمنين لقب امير المؤمنين هو عليهم يعني غيره ليس بامير المؤمنين ولذلك لا يجوز. أن يطلق الإنسان لفظ أمير المؤمنين إلا على مولانا أمير المؤمنين علي ابن أبي صالح صلى الله عليه وسلم فقط حسنا حتى بقية الأئمة لا يلقبون بأمير المؤمنين وردتش نال وإذا تلاحظون في بعض الروايات مثلا أمير المؤمنين ورد إلى بالنسبة إلى مثلا الخبقام العباسيين الأمويين هذا إذا تشوفوا مثلا صادر عن المحصوم أو كذا هذا سقية متقي من الامام شرف تقي من الراوي تقي من الراوي يعني الحديث يقول قال مثلا الامام الصادق المنصوري خير ربما قال يا امير, أمير المؤمنين هذا لقب لا يثقم الامام الحسن على مر امير المؤمنين عليه المؤمنين من هاشم ايه خالص انا فموحه لا انا قصدي انه احيانا ترى كثير يروي عن اهل البيت طلعت كلمه امير المؤمنين مثلا الى بعض حكام بني العباس فبنفور الايمان الرضا مثلا قال الامام ما الراوي مو هو نحن ولذلك من بنود الفصه بين الإمام الحسن ومعارجة أن لا يسميه بأمرة المؤمنين الإمام الحسن هذا اشترى أنه لا يسمى بأمير المؤمنين كان أمير المؤمنين من قطائق الإمام علي بن عبدالله عليه الصلاة هذا من بنود الصلح هذا يسمى من مفهوم اللقذ ونظرا لعدم ظهور الأقسام الثلاثة الأخيرة مفهوم الحق ومفهوم العدد واللقذ ما إلى ظهور قوي على الحكم بالانتفاء عند انتفائها يعني الحكم بالانتفاء يعني نحكم بالانتفاء الحكم يعني مثلا شنو أفرضه نقول أعت رقبة مؤمنة أعت رقبة مؤمنة يعني شنو وجوب العت للرقبة المؤمنة اذا المؤمنة انتفى المؤمنة انتفى وجب العت أيضا ينتفي هذا يسمى الانتفاء عند انتفاض انتفاء الحكم وجوب العجم عند الانتفاء انتفاء الواقع عندما ينتفي الواقع الحكم شنو ينتفي عندما الحصر ينتفي الحكم ينتفي عندما العدد ينتفي المف.. الحكم ينتفي عندما اللقب ينتفي الحكم ينتفي العدد شنو كان الأربعين الحكم شنو؟ وجوب الثاء وجوب الثاء هو الحكم الأربعين هو العدد عندما ينتفي العدد الحكم شرع يصير وجوب الزكاه ينتفي يقول بما أن الحاكم والعدد واللقب لا يدل على الحكم بالانتفاء يعني انتفاء الحكم الحكم الانتفاء ضد انتفاء الحكم مثل انتفاء وجوب الزكاة عند انتفائها عند انتفائها يعني عند انتفاء العدد عند انتفاء الحاكم عند انتفاء اللقب تأقصر من يقتصر المصنف عبد الهادي الفرلي الشيخ عبد الهادي الفرلي حفظه الله على استعراض الأقسام الثلاثة الأولى اللي هي الشر والوق والغاية شوفوا المفاهيم مو كلها اللي ذكرناها لها ظهور عرفي اللي إلى ظهور عرفي فقط الثلاثة الأولى الشر والوق وشو كان الغاية أما الثلاثة الباقيا اللي الحاق والعدد واللقب فبمعونة القراء تكون لها مضمون فبمعونة القراء سأذكر لكم مثال وننهي البحث شوفوا عندما نقول ثلاثة يدخلون الجنة هذا شنو عدد يعني أربعة ما يدخلون الجنة نعم رأيتم شلون؟ غير الناس ثلاثة في رواية أخرى غير الناس مثلا أربعة مثلا العدد ما إلى ما ما إلى ما يعني شنو يعني لا ينتفي الحكم عند انتفاء العدل خير الناس هو الحكم العدد هو ثلاثة عندما انتفى الثلاثة الحكم لخير الناس ينتفي إلى قد يكون في أربعة قد يكون في خمسة عرفتوا شنو؟ إذن اللي إلا ظهور أرضي هذا هو السر اللي هذا هو السر اللي اللي لها ظهور يكون يعني افضل يفهم هذا المعنى الظاهر هذه هي من اجل المفاهيم اللي بحاجة إلى من وما ان يكون لها لا من اجل ان الله على محمد من اجل ان